Allahumma salim salim ala seyidina Muhammad wa ala Oh وإن الغي يقلد في خبر للهدى في حسن الخلق حسني يا رب لا بد من أخلك سباقا، على الخس العبقا. فالورد تضوى وانتنقى حسن يا رب لنا الخلق وغيرك فلا يقين زكى فيت على القسن القرى I'm oh. الْهُو يُكُلُّ دُفِ فِي <تصفيق> خَبَرِ الْهَادِي فِي خُسْنِ الْخُلُقِ I love standing, wind Then I play So that Ed Terima kasih Terima no, kasih no, no, no.